وَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا J'Alnâ min al-ma'în, وجعنا في الارض رواسيا انتميدا بهم وجعل وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جعلنا السماء سقفا محفوظا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فلك وما جعلنا لبشرٍ كل نفس Bismillahirrahmanirrahim ولمن خاف مقام ربه جنة ذوات أفنان، فبأي آل ربك ما be فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء كذبان <تصفيق> بطاء نبا من استبرق وجن الجنتين فيه نقص رات الطرف لم يطمسه. Bıkma, tukuzban. Kaan, nehren el bi hal بأي آخر Bismillahirrahmanirrahim المطمئنة يا أيةها النفس المطمئنة تُرْجِعِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي